كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يأفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو أورؤسهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء